بسم الله الرحمن الرحيم إ ذ ا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه خ ا ف ض ة الرافعه اذا رجت ا ل أ ر ض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء وكنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه واصحاب المشامه ما اصحاب المشامه والسابقون السابقون أولا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 ولحم طير مما يشتهون وحور عيد ك أ ن ف ا ل اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا ت ا ث ر ن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 وكانوا يقولون ا اذا مسنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون اواباؤنا الاولون قل انا الاولين و ا ل آ خ ر ي ن لمجموعون إ ل ى ميقات يوم معلوم ثم انكم ايها الضالون المكذبون لاكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من ا ل ق م ي م فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أ ف ر أ ي ت م ا م أ تمنون اانتم تخلقونه أ م نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أ ن نبدل أ ن ف ا لكم لا تعلمون ولقد علمتم ا ل ن ش أ ة ا ل أ و ل ى فلولا تذكرون أ ف ر ا ي ت م ما تحرثون أ أ ن ت م تزرعونه أ م نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه خطاما فظلتم تفكهون إ, ا ن ا لمغرمون بل نحن محرومون أ ف ر ا ي ت م الماء الذي تشربون ن أ, أ أنزلتموه من المزني أم نحن المنزلون لو نشاء أ ع ل ن ه و د ا جم فلو لا تشكرون أ ف ر أ ي ت أ أ م النار التي تورون أألتم أ شاتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه ا لقسم لو تعلمون عظيم إ ن ه ل ق ر آ ن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إ ل ا المطهرون تنزيل من رب العالمين ا ف ب ه ذ ا الحديث انتم م ذ ه ل و ن وتجعلون رزقكم أ ن ك م تكذبون فلولا إ ذ ا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن أ ق ر ب إ ل ي ه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها إ ن كنتم صادقين ن فأما إ 「かわいい」「かわいい」「ا わいい」「ي わいい」「かわいい」 كان من المكذبين الضالين فنزل من ق م ي م وتصليه جحيم إ ن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم